وَالسَّارِكُ وَالسَّارِقَةُ فَكُطَعُون أَهِذِيَهُ م جَزَ أَم بِمَاكَ سَبَانَكَلَم مِنَ اللهَّ وَكسَارِكُ وَسَّارِفَةُ والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه من تاب من بعد الله يتوب عليه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ رَبُّكَ فَبِأَيِّ آلاءِ مِن رَّبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل قدير يا ايها الرسول لا يحكمك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم قُلْ إِنَّ النَّادِي أَفْوَاهُهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ آذُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوهُ وَمِنَ الَّذِينَ آذوا فُونَكَلمَ مِ بعدعمَ وَرضِه يحَّفون الكجْمَمِ بعدم وَض يقولُونَ إ أُوتتُم آذاَا فَخذُوه وَإَِّم تُتَهُ فَحضَو يقولوا لَ أوتتُ آذا فَخذُوه وَإَّم تُت ومن يرد الله فتنته فلن تملك له مِنَ الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر يرقون بهم لهم في الدنيا خذ في الدنيا خذ ولهم في الاخره عذاب ناظيم ولهم في الاخره عذاب ناظيم